ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأبواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم, وأسقيناكم ماءا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 كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويله يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويله يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون